جمعيه القران جمعيه يا أحر في سيري بكل مداد وتألقي في مجمع الأشهاد كن لهم إن الجمال بساجر قد قام فيهم مثل ألف عماد جمعية القرآن تلك هي سنة وهي المرادي لرائح أو غادي برزت فأشرقت القلوب بنورها وتراست منظومة لسعاد جمعية جعية القرآن, القرآن, القرآن, القرآن, القرآن نصبت من البذل المنير ربوعها وحبته خيرا ثابت الأوتادي ألقت هناء الآي يحوي ساجرا وبنت هناك متمم الأعداد جمعية يا نبض أفاق العلا يا أمة موثورة الأولادي أروي بها تلك الفضائل والرؤى لتجد فيها همة المرتاد جمعيتي شكرا لما أوليتني شكرا لنورك بالغ الإيقادي أدعو الإله بأن يزيد من العطاء وأن يزيد تدافقا لمدادي هذا دعاء القلب في حب وفي لهف وفي شوق بكل ودادي فلا أنتي رب راس بساجر عاتلة وسماء حاك نور للأمجاد هذا دعاء لهف وفي شوق بكل ودادي فلأنت نبراس بساجر عزلا وسماو حاك النور للأمجات جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن, جمعية القرآن, جمعية القرآن